وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزله الله على بشر من قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًا لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ يُوعَ مَن قَانَ و ايدي ان اخرج مِنْ <تصفيق> يَمْنَعُ تكبرون ولقد تكبرون وَمَا نَحْنُ مَن كُنْتُمْ سُفَهَاءَ أَنْتُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ بِكُمْ شُرَكَاءَ لقد لقد Quaína kumuão